وروي, وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة هذه أيضا من جملة الأعزاب بعضهم فعملها و بعضهم فصها بالسفاد فأن النطر فهو من جملة الأعزاب التي تمها الله أزا بقوله تعالى لا جنى عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى فاجعله من جمله الاعلى كذلك ثبتت الاحاديث لان هذه الصلاه والسنه رخص للجمعه للمطر و اشتهر على الصحابه انه ان الجمع لأجل المطر رذراً من الأعناق وذلك بأن المرأة المطر إذا استمذر سقوطه يتأذى منه الذاهب والآئب فتنتلوا ذيابه ويصيبه برداً أو وحناً أو ذلك فكان عذرا وقد يقال في هذه الأذمنة إنه قد خص العذر وذلك في مهمة هذه البلاد ونحن وذلك لتمكن الإنسان أن يذهب إلى المسجد بمظلة إذا كان يستطيعها شقيه وقع المطار أو في سيارته يركب إلى كما يركب إلى سيارته إذا أرادك الله حادق ونحر ذلك ففيما وطبق ليس فيها شيء من الوحل الذي تتجمع فيه المياه فعرف بذلك أن هذا عذر في الجملة لا بالجملة فعذر لدار البلاد لا لكل البلاد فعذوا وعذوا لبعض الناس لا لكلهم فالذي يستطيع أن يصل ويتقي النقر بما يتقيه به ولا ينحقه ضرر ما سيسقط عنه صلاته المسجد والذي ينحقه ضرر سيسقط عنه وحديث بعمر هذا وقاله فصلوا وقال في رعالكم هذا ذكر فيه العذر وهو انه قال اني كرهت عن مخرج يكون في الطين والدحر الدحر هو النزله نزله الاقدام أو هو نحو الرحل الذي هو الطين المتجمع في الاماكن المنخفضه والذي يكون له رائحه ويتغير لونه وإذا وقع على الثيابي أو الثدايا ونحو ذلك ظهر له رائحه مثلا الوحل والجحر الذي هو المذلة والمطار كل هذه من الأعذاب اما الوحل يمكن أن يقال له قد خصى وجوده بأذه البلاد لكنه يوجد في القرى عندما ينزل البطار في القرية التي ترهبها ظاهرا واسواقها حقين وفيها حذر ومجتمعات مياه في هذه الحال إذا مشى الناس على أقدامهم الذي تكشل الطمط لذا انهم يتضررون قد يسقط المريان شيء وتتلوث ثيابه وقد يتضرر بسقوطها ويخوض تلك المياه الممكنه المتغيره اما في هذه البلاد التي فسهلتتها الطباق وأصبحت ميسرتان يسير على الأعصفة أو يسيروا ديوتك الطريق ولا ينهده شيء من الوحل ولا الأذى فأرى أنه لا يكون هناك أذى يعني مثلا تأخر الطعام المناحة الآن فأقوم بالمقصود أنه طالي تعيّن عن الوصول الجماعة أبداً ما تخف اعملي اللي صار نعم انا يلا تعالوا صلاه يلا تعالوا انا هنا هيك لو تصلي يلا سته بس بس بعد ما تجي إذا لم يكن هناك فاتين لذهب فلا تراها الضخة عند المستعجلين لها إذا لم يكن لها كفاعة إليها فلا تستعجل لأن الضخة لها لحلها من جماعة أو أداء الصلاة في في المسجد يسال بعض هل إذا كان هناك وحد أو مطر هل الأولى بنا أن نجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت المغرب ونصليهما جماعة أو نصلي المغرب في وقتها ونصرف إلى بيوتنا ويصلي كل منا العشاء في, وقت في وقتها في بيته نقول وردت السنة بالجمع كما سياتي بصلاه اهل الاعذار فلما وردت بالجمع لأجل المطر قلنا تقديم الغشاء مع المغرب لأجل المطر والمحل افضل من صلاتها لوقتها فرادى لتقدير الجماعة ولانها لها رفقه من الرخص التي تستعمل في مخلها فيه فيه يعني يجوز المسيرة المكان المغرب إذا كان المغرب وقت المغرب فيه الغزو مستمر لأن المطار النطام تجاعيد جعلنا أن نجتمع نجمع آخر المغرب إلى أن يصطف لشجر يقص النطام أو يزول هذا الغزو كل وقت الحاضر يعني تسميد من الجسم هذا لكن مثلاً في بعض المساجد يكون أكثر الجماعة عندهم من كبار السن يعني يشق عليهم هذا الاقولنا ما كانوا صارخين يعني إذا من يغون في كبار إيش اتقاله إيش إتيان إلى المس مثلاً إذا كان الذي يشق عليه في يعني في هذا لا يشق عليه في غير المظاب كبار السن غالباً اللي يشق عليهم طوال السنة أليس كذلك؟ لأننا نشقر، نحن نشقر تاجي بالتسين. حتى ولو لم يكن هناك مقع، نشقر على إله اجل مقع، على إله اجل كبار السن، له غررا في التأخو. إذا كان المسجد رأى المساجد تجمع، ولكن هو رأى إنها تجمع، من العذر ما هو اللي رأى ذلك، وهو رأى إنها تجمع. إنه هل فالأولى أن لا يحتل الأقتلاف بين الإمام والمعمومين بل عليهم أن يطلبوا الاتفاق فإذا اختلف بعضهم قال بعضهم اجمع قال بعضهم لا تجمع فهل الإمام الذي هو قدرتهم ومقدمهم أن ينظر في العذر فإضاء العذر مسورا للجنة اجتهد وجمع وإضاءه مسورا فلا سيأتينا هذا إن شاء الله في داب الجانب ثلاثة أهم أعداد الشيخ طيب لو كان هنا مهم نصوّر اللي ينصوّر إذا كان يخار مثل الواحد وهذا أما الآن فلا فإنما السماء تنطر والمرزين ما شيء يعني ما في شيء نحاضي لأن المرضين تصب والسماء تنطر حسين سيقول لهم يعني إلا مم. إذا كان فيه وحل أو لا نتقبله لن نترك من ربه مذعورا للجنة. ثم نتصلوا في حالكم من موقع الخلاء. يقول في بعض أبيات أنها قام المؤذن إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل هيا على الصلاة قنصلوا في حالكم. مغتيم. جئت أنا. يقول كان الناس استنكروا ذلك. فقال فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرثت ان اخرجكم في ان يرجحوا ثم ذكر ايضا من جمله الاعذار الجليس وهو البعض الذي ينزل معه شيء من المطر ويتجمد البعض الشديد معه او فيه مطر ينزل فيتجمد ويصير خلجا يوجد هذا في البلاد الشديدة البرد فانه اذا نزل المطر مع شدة البرد اصبح متراكما على الارض فثلوجا قد تغتفك كثيرا وقد تنخذر نسبتها هذا ايضا يغذر كثيرا بالماء ويغذر بالأمداني أنحنا فإذا كان هذا جليد شديد الأذى أصله عذرا للتخلص عن الجماعة والجماعة وأن مطلق البارد قد يكون عذرا خاصا لا عاما وذلك لبعض الأشخاص الذين ليس عندهم ما يكافحون به البرد. من الأكسية والألبسة التي يستهون بها كالذي لا يجد إلا لباسا رديئا أو رقيقا لا يجد ثقيرا لهذا لا يستطيع شراء زياب وأكسية وعباءات ونحوها غليظة يضع بها الأرض ويحتمي بها في مثل هذه الحال إذا كان هناك ضد له أن يتأخذ عن الجماعة, الجماعة مثلاً إذا كان مطلق اسم برد يوجد إذا كان في الطريق أن هناك ريخ أو هواء بارد أو بروزة في الجو أو نحو ذلك ولكن لباسه وكساءه يدفع عنه ذلك البرد لن تشكف عنه الضوء منها تولى الجماعة المسيح في مرلية هذه الأذن التي توجد فيها الأدوات كاربائية التي تخسر الزرض الدفعيات والمكيرات التي تستعمل عن خارج ومعيش لها كل هذه عرضة تتافح فلا يبقى هناك ما يكون عرضة فغررنا بذلك المطلع في الزرض عذرا لبعض الأشخاص وليس عذرا للخ. يقول صلى مرتين أو مكمل عذار. إيه نعم هذا لا شيء مكمل لا. يقول صلى الله عليه مرتين. شيف نقل. شيف نقل <تصفيق> صحيح أنها تقول بدلا هي على الصلاة. أما حي على الفلاح فأخذها لقولها أم لا لأن كلمة حي بمعنى أقبل حي على كذا بمعنى حي هي أي أقبل وتعالى فهنا لا يدعوهم إلى الصلاة التي هي سبب للفلاح فإذا فالصح هو أنه لا هيا بالحي على إليه برياتي بجلهنا بهذه الكريمة صلوا في رحالكم يكمل بعدها الأزام بالتكبيرتين والتهليلة شكرا الله عليه وسلم بارس الله ماذا؟ شكرا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لكن من عمهنا هلموا، سألوا ماذا يا حيّى هلاً أي حي أقبل حيّى بمعنى تعالى سمع إلى رأيس يسان القلصان حيّى على الهلاح هذا المعنى هو أقبل على الهلاح وهو حيّى عن السعادة حيّى عن الله حيّى عن الرلح معنى هو سعاد. تعالى له لاجل تحقيقه لا يصر نفس السعادة لكن فلا تكون على الصلاة هذه واحد دفئة للأذى على الهلاح ما أدريه يمكن بقي الريح البالدة في الليلة المظلمة بقي كوله وبريح البالدة شديدة وفي ليلة المظلمة جعل هذا ايضا من العذاب ووصفه أولاً أنها ريح وفريح الهواء الشديد ثانيا أنها باركة لأن بعض الرياح لا يتحمل ضدًا بل تحمل ضد بعضك كالثمون في بعض الأحيانك الريح التي تهج تهجه الصيف تكون شديدة الحرارة فيها ويسيبه الثمون وكذلك وصفها بأن هذه ليلة مظلمة ويجتمع هذه الأنصاصة العذر إذا كان الظلام حالكا وليس معه سراج ولا ألوام يرى بها الطريق واشتفق انه مع ذلك لوقت وقت بارد يعني ضغد شديد وهذه الريحه قد نهاجت وسارت وكانت مع ذلك شديدة البرد. جاء له سنة هذه أن يترك ي أن يصلي وحده أن يصلي في بيته مع أهله. هذه هي الأعذار يعني أغلب وأقوى الأعذار التي وأشهر الأعذار التي يظهر بها الناس في مات الجدار. أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاه ثم انطرد فصلى وحده لما طول معاه فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره فذا هذا هذا لما طول معاه لما استطعى سورة البقرة أستهلت قصصة الزكام وأشرنا إلى هذه وذكرنا أن البيلان أن المعالم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر يحضر مجالسه ويتعلم ويقرأ عليه ويستفيد منه يوم بعد صلاته أنها عليه كان يخذ متأخيرها يذهب الى قومه بالأوام ثم <تصفيق> <تصفيق> يصلي بهم تكفطلات يتأخروا وقد لا يأتيهم اننا بعدما يمري من النيل يزلزعوا فرمره أو أوله ذلك ومع ذلك لما أتاهم استتهى سورة المقرة وكانوا اهل عمل وأهل تعب في حرفهم وفي لواضحهم فلما كانوا بهذه الحال بشق عليه فإلا ذلك فرض هذا الرجل ولم يقتصر عن شراته ففرض ونوع فلا تهون نفس من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النجاد وعلى ولا ملال على هذا التطويل مع هذا أيضا في حديث آخر من رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا اتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يمكن أن يكون مراد ويمكن أن يكون غيره قال الظاوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب يومئذ ثم قال أيها الناس إن منكم منفرون أيكم أما الناس فليخف في الآخرة من قومه إني لا يتأخر عن الصلاة من أجله لعن مما يطيل بنا هذا الله يفلح دليلا هي أن إطالة الإمام إطالة لا تتحمل تصبح عذر في الإنفراد الانفراد في قومه يخلي لوحده ويترك الصلاة مع, مع ذلك الإمام الذي يغضر بالناس إما الإطالة المعتادة فلا تصحوا فلا تصحوا فالصلاة في البيوت لأجلها المعتادة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وإن كانوا احيانا قد يطيلوا الإطالة يتحملونها من فانه عليه الصلاه والسلام كان يأمرهم بالتخفيف ويامهم بالصافات ان يقرأوا بسوره الصافات وهي نحو أو اكثر من سبب الجزء فيكون هذا تخيفا فإذا قرا منه لهذا لا يقال انه اطال بل انه خسف لأن الله عليه السلام لا يأمر بشيء ثم, ينهى ثم يفعله بالدهو يأمرنا بالتخريف ويأمرنا بالصلاة الثلاث وهكذا أيضا إن كان يقرأوا إذن صلاة الصباح بين الستين إلى المائة يعني آياتان أي من الآيات المتوسطة كما ذكرنا فيما سبق فآيات سورة قد أهلح المؤمنون ونحوها وقد ذكر ايضا انه عليه الصلاه والسلام قرا بسورتي قد افلح المؤمنون حتى اتى على قصه موسى وعيسى عيسى فاخذته سعنه ترك قصه موسى وعيسى عيسى بعد اكثر من يعني حوالي اكثر من السم يعني سم ونصف فهذا دليل على انه كان يقرا هذا المقدار وان هذا تخفيف وبكل حال لا يكون عذراً ويعني ما يسميه عوام الناس اطاله لا يتخذون هذه الكلمه عذرا لهم وقولهم إنه يخفف ونحو ذلك لا يوجد مثل هذا في صلاه العشاء ناخذ من هذا انه يقرأ في صلاه العشاء بانساب الغسل لاه المهقر الغسل له في بعض الروايات قال هلا كما كان لسند والشمس وضحاها والسماء والطالع والسماء ذات الغروب فجعل هذه من الصور التي يعني يقرأ بها مخلو و هي كثرة لا. هي هذا عليها قص المكان. اللي كامن؟ مثلاً من الأذان. من الإمام الأقاط. يعني أطال و قو قوته قبل استخدامه ولازم يكامل. <تصفيق> أخر أيه. في يعني خفيقا انتظاره اخر انتظار الناس بي على كل حال لا يقع ان هذا ينظر به الى ما يكفي الناس من فقد كان رؤيا عليه السلام قال لي اجعل بين اذانك واقامتك ما يأكله القدر ما يفرغ الأكل من أكله وقاب الحاجة من حاجته. أن يجلس بين الأذان والإقامة قدر سبع ساعة أو ربع ساعة أو نحو ذلك هذا يتحمل الناس. إذا ك بعض الناس التكاسل والتأخر هذا هي السبب. ياشيخ هذا ما يستبعد اختلاف الأوقات بين النهرين. يختلف يختلف. يعني المقدم المقرر أنه ينتظر أو يقيم بين النهرين يعني بين ذل المغرب ويقامت عشر دقائق. يعني هذا هو الأفضل والبقية الأوقات فيلس ساعه هذا يعني يتحملها إن شاء الله. الله أكبر. أنا بقول فيها. <تصفيق> إن أردنا في صفة الصلاة أنه يطيل فيها مقدر قراءة متوسطة قيل إنه كان يقرأ فيها نحو ثلاثين آية فقال ذلك حد أبو سعيد قال كنا نحذر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر وقد رأى الإهلام من تنزيل السجدة وفي الأخرين على قدر النص من ذلك وفي الأولين من العثري على قدر الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على قدر النص من ذلك هذا انه يقرأ فيها نحو الإهلام من السجد هذه ثلاثون الآية يكبره. يكبرها فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيلها لأجل أن يحضر المتاخرون بهذه هي صحيح مثلا عن جابر قال كانت صلاه الظهر تقاط فيذهب أحدنا إلى البقيه فيطوي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضعه ثم ياتي الى النبي إليه ويبرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إذا هذا يذل على أنه كان يطير إما أنه يطير الركعة الأولى لعدي الانتظار او يطيره تباعته الانتظارية بعض الناس يستند على لا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة أهل العذار يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم الله <تصفيق> أحسن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم اهل الاعذار ثلاثه يعني غالباً وهم المريم والمسافر والخائف فعذر المريم المرض الذي يمنعه من اتمام الاركان يمنعه من القيام ويمنعه أو قد يمنعه من الجلوس وقد يمنعه من الاتيان إلى المسجد، ويمنعه من القول، يعني قد لا يطلب للمرض أن يتكلم، فيكون يكون معذورا للمرض. وقد ذكر الله المرض في جملة العذاب، كما في قوله تعالى: إن كنت مرضى او على سفر. فجعل المرض والسفر مخترمين وكذلك قوله وَلَا جُنَخَ أَلَيْكُمْ كان بكم بِكُمْ أَذَاً مِّنْ او أو كنتم مرضى فجعل المرض أيضا من جملة الأعذاب وأما السفر فيأتي بالفصول في التي بعده إن شاء الله أنه من جملة الأعزال أيضا وأن المسافر يشق عليه أشياء يقدر عليها وهو مقيم فلا جرم وخطذ عنه كذلك الخائف يخفف عنه الخائف من عدو أو من سيل أو من سبع أو ما أسبه ذلك فهذه أعذار وهنا العذر الأول جاء بالمرض وذلك لانه أشد ولانه عن يعني كثيرا المرض كثيرا ما يقع فلا جرم كان هو العن والأكثر والأشد قد يكون السفر فيه شدة وفيه كثرة ولكن ليست مضطردة ليس كل سفر يكون فيه مشقة والخوف كذلك قد لا يوجد إلا قلة فالمرض هو الاكثر ثم إذا قلت ماذا يعذر به المريض اذا عادته من اهل الأعذار فنقول يعذر بترك الجمعه لمشقه الحضور ويعذر بترك الجماعه لأنها تستلزم التكرر الاتيان والمجيء والذهاب وذلك يستدعي منه المشيا او يستدعي منه وقتًا يشق ذلك عليه ويعرض بترك بعض الأركان، ركن القيام وركن الركوع وركن السجود قد يعجز عن عنها وقد يعجز عن بعضها فيعرض بمثل هذه الأشياء ونروه أن المرض يتفاوت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن غانب الحسين وهو مريضا فيه المرض البواسير أو الناصور أو نحوه فقال له يصلي قائنا فإن لن تستطع فقاعدا فإن لن تستطع فعلى جنب لما سيأتي فدل على أن المرض يتفاوت ذاك لا يقدر على القيام ويستطيع الجلوس وثانك الذي يستطيع القيام ولا ويستطيع أن على احد جانبيه وتاره لا يقدر على على ويستطيع الاستلقاء لا يقدر على ال... على الركوع ولا السجود ويستطيع القعود والقياف. كما إذا كان, إذا كان به, عي... به مرض في عينيه كالذين يعالجون في اعينهم وينهون عن ضكوه أو عن السجود او عن الإنخناء ما دامت جديدة هذه العلاجات فلهم في مئذ أن يتركوا ذلك إذا كان المعالج ومؤمنا مسلما ذا تجربة وانحو ذلك هذا من الأعزام يعني من هذا المرض وقد يكون المرض خفيفا كمرض عين مثلا رمد او مرض سن او صداع يسير في رأس مثلا او وجع في عضو كاصبع مثلا يتألم في يد او في رجل او ما شبه ذلك ولا يمنعه من الاتيان إلى الصلاة فإذن لا يستطع عنه شيء من أركانها لأنه مستطيع فليس كل مرض يعتبر غذرة قد ذكر العلماء بل ذكر الله أن من الله من المبيح للإصطار حيث الله إذا مرض فله أن يفطر. ولكن على الصحيح أنه ليس كل مرض يبيح الفطر بل المرض الذي يحصل معه مشقة لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكذلك ليس كل ما يسمى مرضا يبيح لك أن تصلي في بيتك وتقول أنا مريض ولا أن تصلي قاعدا على قدرتك على القيام وتقول أنا مريض بل تأتي بما تقدر عليه هذا الحديث الصحيح وهو قوله كل الله عليه وسلم إذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم فما دمت تستطيع البعض هتأتي بذلك البعض وتعذره ما عاجزت على الهوك فإن لم يستطع فا إذا كان إذا تجربة أو كان هذا معروها عند الخاصة العام أن الركوع والسجود يسبب تحجر الماء في العين وعوده إلى ما كانت عليه قبل العلاج هذا مجرى ولو كان الذي تولى العلاج ليس بمثلث فإن لم استطعف قائدا فإن لم استطعف على جنبه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الرواء الجماعه الا مسلما والأيمن افضل إذا لم يستطع ان يقوم صلى قاعدا فان لم يستطع القعود صلى على جنب وحينئذ اي جنبيه افضل فالايمن يفجع على جنبه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة فإن بشك عليه يفجع على جنبه الأيسر ويجعل وجهه إلى القبلة ومهره إلى المشرق مثل في بلادنا حتى يواجه بوجهه القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم هو وجوهكم شاطره يعني في الصلاة فالوجه هو النبي يوجه إلى القبلة في الصلاة القيام تعرفون أنه ركن فلا بد أن يأتي به فإن قدر على أن يأتي به وهو قائم يعني منتصب لازمه فإن قدر يأتي به ولكن معتمدا لزمة. كان يعتمد على عصا يقوله يلزمك القيام ولو لم تستطعه الا معتمدا على عصا او معتمدا بظهره على جدار مثلا او على ازهار له ذلك يلزمه ولا يسقط عنه وقد سبق لنا أركان الصلاة أن من قادر على القيام لم يجوز له أن يقوم معتمدا على جدار او نحوه على ظهره لأنه لا يكون قائما تمام القيام لكن هذا معذور لعذل لعذل عن سما القيام سيأتي به بقدر الاستطاعة لهذا الحديث فات منه. ما استطعته وهذا قدر المستطاع لا تستطيع إلا هذا فتأتي به كما قلت فإذا لم يقدر على القيام ولو معتمدا قدر على قدر مثلا على الجلوس وكيف يجلس يجلس مستريح فالجلوس للتشهد فإن عليه جلس متربع يعني بحسب ما يستطيعه من الهيئة هيئة الجلوس فإن لم يستطع جالسا إلا معتمدا على ظهره أو معتمدا على متكأ عليه عن يمينه أو عن يساره لزمه يعني جلس على ذلك المتكأ ولا ينطجئ ولا جنبه مع قدرته ولا الجلوس ولا المستكف فإذا لم يستطع ذلك وشق عليه لشدة المرض انتقل إلى الأرصجار على أحد جنبه كما سمنا ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض لحديث علي مرفوع وفيه فإن لم يستطع يسجد أو ماء ماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإلا ما ستصلى مستلقيا ورجلاه مما يلل القبلة رواه الدارقطني. قطلية <تصفيق> بعض العجزة يحطون أرجلهم للقبلة بطن الرجل للقبلة جيد لأن الفريضة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يقوله إذا لم يستطع إلا الجلوس لم يستطع القيام فانه يصلي جالسا فان استطاع الركوع بانحناء انحنى بقدر ما يستطيع وسجد اذا كان يستطيع السجود على الارض على اعضائه السبعه لازمه السجود فاذا كان لا يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع معلوم أنه لا يستطيع يركع كما هو لأنه جالس فحينئذ يغمئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض يحمي ظهره للركوع ثم يعني. إذا أراد ان يسجد حين ظهره أملق بعلق بالإنخناء لإشارة السجود أبلغ من إجارته الركوع. ورد ذلك في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريضا وهو يصلي وقد جعل أمامه وسادة يشد عليها، فألقاها وقال أول أم معناه. بالركوع والسجود واجعل سجودك اخفض من ركوعك. فهذا فيما إذا كان يشير للركوع والسجود وهو جالس. فإن كان يشير له وهو قائم، فكذلك. يعني قد لا يستطيع يجلس، يفضل على القيام ولا يفضل على الجلوس. مثلاً أو أن أعضائه تتألم إذا جلس وتلين معه إذا قام فهو يقدر على القيام ولا يقدر على الجلوس وبطريقة الأولى أنه لا يستطيع السجود إذا كان لا يستطيع الجلوس مثلاً إذن يركع وهو قائم إذا كان يقدر على الانحناء بالتمام ويشير أيضا بالركوع وهو ساجئ وهو قائم ويجعل سجوده أخصر فينفني للركوع الحناء متوسطا وينفني للسجود الحناء أبلغ فالحاصل أنه يلزمه أن يشير للصلاة لحسب الاستطاعة وكل ذلك مأخوذ من هذا الحديث ومن الايه فاتقوا الله ما اصطفاتم فاتوا منه ما اصطفاتم وذكر في هذا الحديث انه اذا لم يستطع ان يصلي وهو على جنب صلى وهو مستلقي وكيف يسترقي لا ذهب بعضهم الى انه يجعل راسه الى قبلة ولكن الصحيح انه يجعل رجليه الى قبلة ويجعل رأسه إلى جهة الشرق في بلادنا ويرفع رأسه على وسادة إلى قدر حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة ان استطاع ذلك إن استطاع أن يرفع, أن يرفع رأسه أو يرفع مثلا كبه وظهره حتى يقابل بوجهه القبلة فعل ذلك وإلا رفع ولا رأسه قليلا وتكون رجلاه إلى القبلة كما هذا الحديث لأن هذا هذه كيفية الاستقبال استكبال قبلة كونه يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الجهة الأخرى ووجهه إذا رجعه ولو قليلا صار مواجها للقبلة. فإن عجز أو ما بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أو ما له واستحضره بقلبه لحديث إذا أمرتكم بأمر فاته منه ما استطعتم قد يعجز عن ذلك كله يعني عن الحركات حتى برأسه قد يصل به المرض إلى أن لا يستطيع أن يتحرك منه أن يتو عضو فإذا حين إذن فعليها يأتي عند الركوع والسجود بأدنى حركة ولو لم يتحرك إلا طرفه لم يتحرك إلا طرفه يعني جهل عينيه يتحرك عند الركوع ولكن يصلي بقلبه يستحضر الأذعال بقلبه فهو مثلا يستحضر التحريمة بقلبه فأنه قد أحرم فإذا كان يستطيع قراءته قرأ بلسانه وإن نوى القراءة بقلبه فكان يسكد عليه أن يقرأ ويسكد عليه أن يحرك شفتيه او لسانه منذ القراءة استحضر القراءة بقلبه ثم إذا أراد الضكوع يعني حرك طرفه واستحضر أنه راكع في تلك حال وقال أو استحضر ما يقوله الظاكع من قوله سبحانه ربي العظيم وهكذا بقية أفعال الصلاة يستحضر كل فعلا بقلبه وإن نطق أو قدر على النطق فتابه والا استحضر النطق ايضا بقلبه فهذا دليل على أهمية هذه الصلاة أنها لا تسقط عن الإنسان لأنه مكلف لم يزال من المكلفين فيأتي بذلك قدر الاستطاعة لعمون الآية فتقوا اللهم استطعتهم والحديث إذا أمرتكم بآمر فأتوا منهم استطعتهم ولأن الأصل في الصلاة النية فإننا الأعمال بالنيات والنية محلها القلب فينوي التحريم وينوي الكراءة وينوي الأركان قياما فكوعا فرغا سجودا جلوسا تشاهدا ويلوي تسبيحا واستفتاحا وقراءة وما أشبه ذلك من عجز عنه يأتي منه بالنية وتقوم النية مقام الأفاض. يقول هل تكفي ألف لفة من إشارة بالإصبع؟ نعم اذا كان يستطيع ان يتحرك بيديه وقد تكون حركه اليدين اخف من حركه الراس فحينئذ له ان يشير بيديه ايضا ولو باصبعه غنانه على تنقله لاسيما في الاذعان التي فيها تحريك اليدين كالتحريمتي إذا أراد أن على جنبه وحظك يهديه علامه على الرفع وعند الضكور يحذك يهديه أيضا علامة على أنه ركع إذا كان ذلك في إمكانه فإن لم يكن في إمكانه فلا تكلم نسل إلا وسعه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الايماء مع النيه ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سابر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لا لا لا في في حتى حتى الشيخ خلية الإشارة الأصباح بعد الأعذار هذه قبل لا حتى الإنسان حتى الإنسان القادم لكن الشيخ هل ورد فيها الحديث الأصباح الإمارة الطرف أخذوها من هم من الآية حتى قل الله لا تفلّه نفسه من الله صلى الله عليه وسلم ومن الحديث إذا أمر فقم بأمر لأتوله هم استطعتم وقال هذا مستطيع لو ما شخص يعني استطاع يوما يوم بقفه يحرك يصبح ولكن لم يفعل هل يكون يعني حرج في ذلك؟ يعني ذهب او اختار شيخ الإسلام ابن سيمية ان الصلاه تسقط عن المريض اذا وصل الى حالة لا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه غير طرفه انها تسقط عنه وذلك لان الصلاة في الاصل مبنية على حركة وحركة الطرف لا تسمى حركة محسوسة ملموسة فيقول هذا المريض الذي اشتد به مرضه وقلقه ولم يقدر ان يحرك شيئا من بدنه حتى تحريك راسه ولو قليلا هذا معذور لكونه مريضا فيدخل في من نفى الله عنهم الحرج لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المريض حرج وإن كانت الآية هي أمر خاص لكن يعم ظاهرها أو في الأشياء التي فيها حرج ومشاقة يقول والمريض أيضا قد يقلقه مرضه ويقلق عليه راحة فلا يستطيع لكونه مهتما مهموما بنفسه أن يشتغل بها بالعبادة بل ينشغل بقوة الألم الذي هو فيه عن الصلاة كثيرا ما نشاهد أن الإنسان المريم يقلق و ينشغل لقوه المرض وقد ينشغل عن نفسه وعن ما هو مهتم به فلا يطلب راحه ولا يطلب اكل ولا غير ذلك فانشغاله بقوه المرض الذي لم يستطعناه معه ان يتحرك ان حركه يسبب انه يعفى عنه في هذه الحالة وتسقط عنه هذه الصلاة ولو استطاع بقلبه أن يستخذر أبعاله وقت من الأوقات وأن يحرك طرفه أو إصبعه ولكن على كل حال الجمهور على أنه ما دان عقله معه فلا تسقط معه عنه ما دام عقله معه لا تسقط عنه سيما إذا كان يعرف من يزوره ويعرف من يأتيه سيما إذا كان ينفق ويتكلم لا يجوز له أن يترك الصلاة والحالة هذا فإن تركه لا يعتبر تقصيرا ولو أن عليه مشقة ولو أنه مثلا لا يقدر على كمال الطهارة بل إن عليه أن يأتي أن ما يستطيعه من الطهارة فإذا استطاع أن يتوى لازمه فإن لم يستطع تأمم إذا استطاع أن يطحر ثيابه لازمه فإن لم يستطع تأمم عن النجاسة التي على غيابه أو على بدنه فيصلي كذلك إذا لم يجد مكانا نظيفا طاهرا في المكان الذي يصلي عليه كان فراشه غير طاهر الذي ما هو أن يصلي ولو على نجاسة ولو نجاسة رطلة دائما وذلك من باب الاتيان من الطاعة بما يستطيع يشاهد أنك, أنك تزور كثيرا من المرضى فيعترف يتكلم ويقول لي ثلاثة أيام صليت لي خمسة أيام أو أو كذا وكذا يوما وأنا ما صليت لماذا لم تصل هل ت الآن تعقل هل ت تمتلك هل على عين حركتين لماذا لم تصلي بما تستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تصلب قدر وسعك بإشارتك برأسك أو بيدك أو ما شبه ذلك ولا تقل إنني نجس أو إنني ما لا أستطيع أن أكمل الصلاة أو انني منشاغل بالآلام التي يعانيها وما أشبه ذلك لأن أمر الصلاة أهم أنت بلا شك أنك تتألم وفيك هذه الآلام التي قد تقلق راحتك ولا تقدر معها على راحة ولا طمأنينة ولكن مع ذلك كله الصلاة أهم فإذا ولو و لو انك تعاني تعاني النا وشده وجعا فهناك تترك الصلاه اذا لن ترهن بها الذين يعرفون من ذلك انها لا تسقط عنهم الصلاه ما دام انسان معه ادراكه واحتياجه لذلك ولو لم يجد ولا على جراشه ولا تستقيم هذا مع فرضه تقريبا يكفي تيمما واحدا لوضوءه لوضعه النجاسه على بدنه ايذن اذا نوى نوى تيمما واحدا عن الحدث وعن عن النجاسه التي على البدن او عن التي على الفرش كافه ان شاء الله فالحاصل انه ما تسقط الصلاه ما دام اكله معه ما دام أنه يعرفك إذا زهدته وما دام أنه يجيبك إذا سألته او يجيب الطبيب إذا سأله وقال ما لا تشتكي وما لا تتألم فيقول أشتكي رأسي أشتكي بطني أشتكي قدمي أشتكي كذا وكذا هو الآن معه إدراك وما دام أنه يدركه يسأل ويجيب، فإنه لا يجوز له ترك الصلاة في هذا، بل يصلي على حسب حاله وحينئذ فلا حاجة إلى القضاء. وذلك مما يقع به من ذكرنا الكثير الذين يتركون الصلاة لاجل الرغبة، ثم تراهم بعدما استعاف أحدهم يقول لقد تركت خمسة صلوات خمسة, خمسة أيام أو عشرين يوما ويستنبوا يقضعي يقولوا لماذا لم تصليها بحالة رضائك لو صليتها لما لما كنت بعد ذلك وكن لست مستكب القضاء بل عليك أن تؤديها في كل الحال ولا ولا وتسلم بعد ذلك من تكليف ناسك بقضائها متتابعة أو متفرقة أو ما عشبه ذلك لكن إذا وقع الجهل وقع من إنسان جهلا وتهاون من صلاة وهو مريم مع قدرته عليها ولو بالتحديق الظرفية او رأسه ثم مضى عليه يوم أو أيام ولو شهرا أو نحو ذلك ثم شفئي أو قدم فإنه يقضي وذلك بأنها سلوات تعلقت بذمته ولم تبرأ ذمته ولا تبرأه إلا بأدائها كما ينبغي واختله في قضاء المغمى عليه والعمل على أنه يقوي لأن الإغماء لا تطول مدته وأن الإغماء الذي تطول مدته الصحيح أنه لا يلزمه لا القضاء يعني يوجد بعض المرضى قد يغمى عليه اياما متواليه لا يفيق ولا يعقل ولا يعرف أحدا ولا يسأل ولا يجيب ولا يتكلم يبقى كذلك شهرا أو عشرين يوما ثم بعد ذلك من الله عليه الشفاء فيفيق يعني إذا كان مثلا من أعثاب أحدهم أو ضرباً أو نحو ذلك أو ألم حدثاً أو ما أشبه ذلك فمنذ هذا إذا طالت المدة الصحيح هو أنه مفاعدة فهذا يلزمه القضاء إذا كان لغماء خفيفاً لازمه القضاء وإلا ثلاث حسن الله عليك إذا كانت بيد واحدة الثانية مربوطة كيف طريقة صحيحة اليد؟ يتهمهم ولو باليد الواحدة كان أكثر فجوجة الإنسان أكثر ما له لا يت... في المستشفى عدد قليل لا يكون هناك صعيد يتنظ عليه فبماذا يتنظ تعال يا ابعش والله كلها استطعت من الصفاء اي يقدم له ترابا في قدح أو أو <تصفيق> ليه ليه هي قدح النفر وانك ائمنا على البلاطه وائمنا على العراق يا ائمنا لكل صباح لا كيف ياتي يا جح كم باليد الواحدة؟ يا ائمنا ها يا ام سعد ها يعني ويمسح بعضها كده لا يقدر يمشي عليه لا تقدر ما يقدر يمشي يعني انحفاض هذه لا هكذا الكف <تصفيق> <تصفيق> يعني ايش هذا؟ ايش هذا؟ يعني التشحذ زادت يعني نلاحظ ان هناك ت في الحركه باليدين من دابا عند بكوع وعند الرضفه عند, عند, عند, عند, عند التخالينه يكون هذا من جلة ما أمر بأي به بقدر الاستطاعة فاتق الله ما ومن قدر على القيام في أبنائها قل شكرا لسلام الشيخ قالنا الله تعالى أنه لا هذه مسألة عامة لأن الله ما أعجب صلاة النظة إذا فعل الإنسان صلاة كما اجتهاد وكما أمر ولكن صدهة أنه وقع منه خلل غير مقصود فهل يؤمر أن يعيد أم لا؟ يختار شيخ الإسلام أنه لا يعيد لأنه صلى على حسب ما وصلت إليه معرفته وإن كان في هذه الصلاة خلل مغت وأجأت فلا إعادة عليه إلا إذا كان مفادة في تركي واجب معفو عنه هذا ما ما يكفي أما المسائل التي فيها خلاف يدخلها الانتهاد فإذا صلىها على حسب ما وصل إليه علمه فلا يفرد إن شاء الله الشيخ اللي ما صلى أبدا ذلك الجاهل اللي, اللي تركها خمسة أيام أو ستة أيام يقضي يقضي الشيخ السلام بالقراءة إذا كان قادرا يقضي إذا كان قادرا يقضي فالإسلام يقول إنما يسقط عن العاجز الذي وصل إلى حالة ما يفيق فيها أو لا يقدر فيها إلا على حركة طرفه نعم الله نعم يمكن أنه إذا زاد على ثلاثة أيام لأنها كتب روي عن, عن, عن عن عن مار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فطلعها قالوا ما زاد عن ثلاثة أي. ومن قدر على القيام لا مش اسمع على الجانب هذا على الارض طال قدر على القيام في اغنائها وقد خلص يعني ومن قدر على القيام في وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أذناها والقعود في أذناها وقصل على جنب انتقل إليه لتعيينه والحكم لتعيينه لتعيينه لتعيينه والحكم يدور مع اللكن يتعين على من قدر على حالة أن ينتقل إليها. لما هو أقل منهم فإذا كان المريض في أجناء الصلاة يصلي جالسا ثم يحس بخفه وقدرة على القيام وقد صلى ركعتين وركعتين لازمه أن يقوم لأنه أصلح قادرة يدخل في قضيه صل قائما صلى الركعتين الأولتين وهو عاجز عن القيامة بخفة. القيام ولكن حس بخفلة لازمها القيام او كذلك اذا صلى على جمه فانظى من الصلاة ركعتنا او بعضها ثم احس بنشاط وقدرة على الجلوس انتقل جلس ولو ان يشير من الى من عنده ان اجلسوني فاني استطيع ان اجلس يجلس في اثناء الصلاة وهل يعيد ما سبق من صلاه قبل الجلوس لا يطيق لانه صلاه لتلك الحاله هو لا يقدر الا على مهله كذلك لو كان على, على ظهره مسترقيا ثم أحس بقدره انه يقدر على الصلاه على جنبه انتقل من الارتجاع من الاسترقاء الى الارتجاع على احد جنبيه الذي يستطيعه لان الصلاه على الجنب ورد الصحيح اما الصلاه مستلقيا فخارجه الصحيح اذن له ان يلزمه ان ياتي بالركن الذي عجز عنه بقدر استطاعته وهكذا ايضا لو صلى وهو قاعد ولا يقدر على السجود صلى ركعه يومي بالسجود بدون سجود على الأرض هم قدر قال السجود على الأرض لزمه ببقية صلاتيان يسجد وهكذا مثلا لو كان يصلي قائما ولا يستطيع الركوع ثم بعدما صلى ركعة بالإيماء يحس بأنه قادر على الركوع لزمه أن يركع وهكذا كل فعل عاجز عنه وصلى بعض صلاته مع تركه ثم قدر عليه ببقية صلاته يلزمه أن يأتي ببقية صلاته كماله. شوف الإحساس، الإحساس ما يكون صارق، قد يمكن الإحساس. فلا كلن يا يكون هذا بحسب النشاط والقوة. الإنسان يجد نفسه خفتا أو نشاطا في هذا الحال، ولكن. متى عاد يعني كالعكس المريض مثلا إذا كان يستطيع القيام ثم صلى ركعة وهو قائم ثم أحس بعجز جاز له يكمل جالسا أو كذلك يصلي جالسا يقمر على الجلوس وصلى جالسا ركعة أو ركعتين ثم يحس بالعاجز و بالضعز و يكمل صلاته وهو على جنب جاذا ينفج ويكمل يكمل نقية صلاته منفجعة لأن هذا يعني عجز تجدد فهكذا بالعكس الحاصل هو أنه إذا صلى قائما ثم عاجز قاعد ثم صلى قاعدا ثم عاجز فنفجع إن صلى مطجعا ثم خصا جلس إن صلى جالسا ثم خصا ونشطا قام <تصفيق> <تصفيق> ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا في صورة هذا ما إذا كان يقدر يصلي في البيت يقدر يصلي قائما وإذا سار ووصل إلى المسجد تائبا من المشي ما قدر أن يصلي إلا جالسا في هذه الحاله يقولون أنه بالخيار يعني له أن يصلي في البيت لأنه يريح نفسه ويقدر على الصلاه قائما ويركع ويسجد ويأتي بأركانها وبهيئاتها ولكن يفوته شيء واجب وهو الجماعة المشقه مشقة الذهاب والرجوع يكلفه المشي ذهابا وايابا فكان هذا التكليف الذي تسبب أنه إذا وصل إلى المسجد وصل مرهقا متعبا لا استطاع إلى الجنوس كان ذلك عذرا له في ان يصلي في بيته وهو قائم فالحاصل انه خيار ويقال أن تبخيار. ان تذهب الى المسجد وتصلي جالسا لنشقه المشي او تصلي في بيتك وتقوم فبيحصل لك اجرا القيام الكل يعني ان شاء الله لكن يعني إذا فيه انه مخيم فاذا والاولى اختيار صلاته مع الجماعه ولو جالسا اذا استطاع ان يصل الى المسجد ثم واصوله يستطيع ان يصلي جالسا فله الاختيار ان يصلي مع الجماعه جالسا على صلاته لبيته قائما لأنه يؤدي بذلك شعاراً ظاهراً لشعار الإسلام ويعمر به المسجد ويشاهد المصلين ويشاهدونه ويحصل به فضل الجماعة صلاتهم على الجماعة على صلاتهم فردة حيكون هذا أقرب إلى الآتد الكريم شيء أحسن الله عليك على في الصموط بين الفرق يأتي لك في في المسجد؟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 مولا من بحي صلى بحسبي ما يستطيع ولو أرجعها يخلي جارسا على كرسي وتصح على الراحلة من يتأذى بنحو مطر ووحل لحديثي على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم وصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه أحمد والتلميذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه ذكره أحمد وصلات عن الغاحلة يكون فيها إخلال إخلال بالقيام وإخلال بالركوع والسجود وإخلال بكثير من الحركات قد لا يستطيع أيضا أن يشير لي الزيهر للرقوع والسجن والضفع ونحو ذلك فاذا ما يجب أن يصلي على ظاهلة الباب إلا لعذر ومشقة كما فيها للحديث وأما اللحل فإنها تصف على ظاهلة أو على آية مركوب ورواحلهم القديمه كانت فيها الإبل كما هو معروف ويقاس عليها أيضا الرواحل الجديدة المراكل الجديدة في السيارات ونحوها فان راحل تصح تصح راكبا على سيارتنا على طائرهنا على قطار تصح وهذا في النافله اما الحديثه فانها ما تصح على الظاهره الا لعذر هذا الحديث بين عذرا من الاعذار هو انهم لما صلابهم بهم على ظاهرته كانت السماء تمطر من فوقهم وكانت البلة يعني السائل الذي قد استنقع في الأرض من تحتهم فلم يكن لهم بد أن يصلوا على رواحلهم فصفوا رواحلهم كصفوفهم فيهم بالصلاة وتقدم بهم الذي الله صلى الله عليه وسلم إمام وصلى بهم بالإيماء لكن في المراكب الآن يستطيعون يعني في السيارات أن يصفوا صفوفا يوقف السيارة ويستقمروا بها قبلة إذا كان هناك سيل لا يستطيعون ينزلوا على الأرض ويصلوا قياما ينقدروا على الوقوف لأن وقوف السيارة يتمكنون لأنها هو من القيام فيصفون على حساب كراسي السيارة وهكذا أيضاً في البحر لا إذا حضرت السيارة وهم في لجة البحر حضرت الصلاة وهم في لجة البحر في سبيلتنا يصلون على صفوف يستطيعون أن يستقبلوا قبلتها ويتوجهوا اليها ويقدمون واحدا منهم ويصلي بهم على هيئتهم فإن كان سبيلته حركة وامتراب لكثرة امواج او نحو ذلك فصلوا اذا خافوا من القيام السقوط ونحوه وهكذا لو حضرت صلاه وانت في طائرة لن تستطيع ان تصلي الا انت في الطائرة مخافة خروج الوقت فذلك ان تصلي فيها واذا كان معك جماعه يصلون بصلاتك جازا ان تتقدم بهم وتصير اماما لهم اذ استطعت قائما والا جالسا على كرسي الطائرة وهكذا ايضا في القطار القطار قد يكون أيضاً فيه متسعات يعني أماكن كحجر يكون فيها متسع يستطيعون ان يصفوا فإن استطاعوا إيقاف القطار أوقفوهم حتى يصلوا في الأرض فإذا استمروا ولم يوقفوا مخافوات الصلاة فنصلوا بالإيماء كما شنون طيب في الطائرة في الطائرة في الطائرة لم إذا ما استطاعوا أن ينقل ذائر القبلة في الطائرة في, في القطار قد يكون متوجه للشرب وأنت على شرير مثلا وكذلك السا... السيارة تصلي على حسن جهالك استطعت أن تتوجه بنفسك وإلا تصلي حيثما كنت كيف <تصفيق> إذا خاف خروج الوقت إذا خاف مثلاً ظاكباء فانضحى فعرف أن الطائرة لا تنزل إلا ليلاً يضوتوا وقتاً ظهر عاصر تصليهما على حسب يعرضها الناس قبل الليل انا تذكر كان يصلي الظهر والعصر قبل أن تغيب الشمس احه بقى شيء طيب مش غير اذان في الطايره الاستاذ انت حي هل بناذن على طول حقيقة والله نجرب يلا لا لا لا, لا يحتاج. يعني ما يحتاج الاذان بس تصلي وقل الذكر وقل الدعوه يعني. بعضهم يعيط حلون وبعضهم يضايقون لان مثلا ما قلت لك حضره الثلاث اسمع يعني اذا نمشي بالاعلام البعيدي هذا لا اسمع اسمع هذه كلمه نقول نقول طيب اذا كنت مسافر طويله في صراعه طائره في مكان ما يقدر مكان كان بيكون برنامج خاص بدرجه اولى او درجه ثانيه مثلا اثنين واحد نقول يصلي واقف مطرده إنه مثلين إسعاد فرسي مثلا أنه يصلى في صلاعة أولا أنه إذا صلى يصلي به ولو على كراسينه الإيمان في الإيمان مقائم اللي الجارس الجارس كدره إذا كان يستطيع أن يقوم لو تمسك كمك فيه إن في الشيخ في السجود على أموانا لا في السجود ولا صحيح يومي يوم يأمر بطور إذا كان يكبر على المكورة ركع المسجد في لا سجده حتى الطعام يشيح حتى حاول تسجيح لا شيء أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه أو يعجز عن عن الركوع إذا نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه القروج منه بالركوع والسجود لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما يعني <تصفيق> وهكذا يقوله إذا كان يخاف على نفسه إذا نزل يخاف على نفسه إما من ضرر من عدو من سبع أو نحو ذلك صلى راكبا على حسب حاله ويقول عليه يستقبل الصلاة كملا بحسب استطاعته كما ذكرنا. وعليه اياك من اغالي الصلاه بما يستطيعه وما لا يستطيعه يسقط عنه لا ينفذ حق الله ما استطعتم فعلتم منه ما استطعتم وكفى بالله صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ابن في <تصفيق> شيء ما نزل عليه يعني قبل أن نتفرق يختار بعض الإخوة أن نتوقف هذه بقية الإجازة هذه لانتظار الذين سافروا او سيسافرون يسافرون وإن شاء الله نستأنه الدروس بعد الإجازة يعني جمعتين يعني يعني إن شاء الله. الجمعة الثانية والثانية اللي بعد الجمعة الاثنين مم. مستقبلتين بديده. تكون إجازة التي بعدها وين رضوا أيضا اللي جاءتني يوم الاثنين يعني يعني في الأسبوع الذي بعد الجمعة هذا إن شاء الله يعني أول أول بعد الجمعة يكون الأحد الذي بعد الجمعة الثانية إن شاء الأحد الذي بعد الجمعة الثانية ان شاء الله